لا الله وهو منذ ترى هذه لا ما شاء الله لا اله الا الله وحده لا شريك له ما شاء ذو ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه تمم التصنيف كثيرا للمؤمنين اما بعد كان درسنا من امس اولى مستحباتي صلاتي صلات بنات الصلاة في هذه ان شاء الله تعالى نكون ما بقلي من شرعة عشاء قال الشيخ ابن بار الله تعالى عميره بنات الصلاة العدف الكثير المتواني في ذكرنا من ان بعض تذلك عند المشددين الذين من العمد. حسب العرف. اذا ان هذا المسلم بجذرة حركاته. لا يدني ذي صلاة. وذلك يقفل الصلاة. وإن فقط الشرعة. الشرعة الحركة الكثيرة. والحادثة كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام يقفل نفسه به الصلاة الحيث والعقرب. وقتلوا ما يحتاج إلى حركة كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام قول بيحة النبي صلى الله عليه وسلم أمامه بانتزيله وميلا قام رقعها وزنوبنا وضعها وكذلك انتزاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الوادي لما كان عنده. العين الى العين الذي ارسله لتطلع الى احباب الدريش. واذا كان بهذه الصورة بشرط ان عن قبله. وان من قدر الحركات لفناس من خلقا للصلاة. وكان رحل الله انتكاب الضعارة. انتكاب الضعارة. يعني انتكاب الحاجة القريبة. وهذا احتلال شرط من جروب وعلى كل حال يقال مما اضاف الى ما ذكر الشيخ على سبيل الاجمال من اخلى بركن متعمدا او ما دام الوقت فات وكذلك الليل ولو كان فائض المواد لما ما باطل صلاه الله لو ان رجلا نام من النوم فطرك عليه اني اقول اول اقول فجر متوافق ثم صلى هو اي خلل حفظ له صلاة بعضا على كل حال الشرط او الرقل يفسد الصلاة والفرق بين الشرط والرقل ان الشروط تكون خارج العباد جميل بو و اثمان ابنة وكذلك ايضا ستر العورة أي تكون كما تصلين بسان والعركاب تكون داخل, داخل العباد. وهي مائية الشيء. والحقيقة الذي يضل عليها. ثم كان رحمة الله تعالى عليه الدرس الثاني عشر شروط الوبوط. الوبوط يضمن اللعب والدعن. والربوك فيส kidnapped zuhael هو الماء والمعد للربوك الغسل والماء والغسل وحمل الوثل والانتشاف والطهور والطهور الطهور الناس والطهورnon والطهور والفطور والسخور والسخور السحور هو العمل يعني الأكل والسحور هو الطعام المعز والفطور كذلك هو الطعام والفطور هو ذلك الطعام كان شروط الوضوحي وهي عشرة طالعشرة وطالعشرة الإفلام قد نوضع معنا أنه شرط من كل حبادة. والعقل كذلك التمييز كذلك والنيه كذلك هذه الشروط جميع العبادات واصحاب حكميات ينمي قطعها حتى تتم في طهارته عليه حكم النيه اذا قال ناويا قطع طور طوال العباده قال لا نوبو قال وقال مثلا الى الذئب وليس الى ما يتوقع وقال للذين باب التردد او ازاله الكذب قل ريدوا الغوب قطعت الويل قال وانكباعه ويوجد الوضوء هذا ليشروع الوضوء وانكباع ما هو الذي اوجب الوضوء؟ الخارج من السفرونين فلا يمكن ان شخصا يكون على كرسي القبائل حاجة ويقوله ويتوضع في نفسه بك. وكذلك وضوه باطل. لأنه لا يفحل وضوه حتى ينقطع البرد ثم يضوك ويتوضع. وكذلك لو كان يتوضع ويصنجها ويجن ثم يحدث. وواصل وضع وضوك باطل. هذا بعيدا جديد. لأن الشروط موذيب موذيب. او هو امريكا العمودي اللي له بس استديو قبله هذا شروط البوق اعاد الضيق راح يجي على علي بعد ذكر انقطاع الموج وهذا اللغز بعد تعليق حمد على وجهه. وإنه فيه فشابه. الشيخ رحمة الله عليه. حيث أن الناس وإن ذعب الناس يعتقدوا رجوبة للإنجاء ولولا يؤثر دونه شيء. وهذا القول خطأ. اللي يقصده رحمة الله عليه. أنه من خرج منه دوره واجب عليه ان يستنجي او يستجنون وان يمتي فاذا انقعوا توفع هذا المقصود من كلامه اما لو ان شخصا نازه او اكل لحمه ابن او خرجت منه ريح اشعاء او ضغاء فهذا نازمه الاستنجاة لا يجب عليه ولا الاستجماع. فأنا من لكم الشيخ استعدت ذلك. فلا يقال من كلام الشيخ ان الاستجماع شرط والاستجماع. مطلقا. انما يكون السنجاع شرطا. في شريط الانفوء اذا كان تتخرج من الانسان غائط اضيط قليلا. في القائل. فالأمده يظهر على وجه بأن كثيرا من عامة الناس يتكدون ودود الافتنجار بسجمال مطلقا والله سبحانه وتعالى يقول يا إلهي بذينا عميلا قمت من الصلاة فانسلوا مجواكم فريادة نلاحظ عند ذهب الحالة يقين لوميا شرط الوضوء الافتنجار وهذا وهذه جابة خاطئة. او خطأ. فالإرقاء شروط الوضوء او من شروط الوضوء الاسم جاء اذا خرجك من الانساء بورد او بعض. اتنظر لهذه المسألة. قامت هولية الله واباحته. الله وولية فهذا لا خلاف فيه وأن الماء النجس لا يصح للغبور ولا للغسل يعني لا يصح للتطهر الله سبحانه وتعالى قال عندنا من السنائل لا, لا, لا يصح للغبور الماء لا تصح ولا يصح للغبور ذاته. لانا النجاسة ذات الناس. فبضل ان يكون طاهراً في نفسه يكون مطهراً. والله على قسمين ينبى بجمهور يعني الحين والصغيح طاهرون مجلس. الطائر ومن يتطهره والنجيس لا ينصح التطهر به وأما قوله إزاحة خلاف هل هو شرط أم واجه فنهض أن يحنى بنا شرط وأما الماء المغصود أو الماء المشروب او المنوع الله لا يجيزه وقدري عند الهنادله قراته المتوجر بالمال مشروب قاتله انما قلنا ان فقد بعض صريح طلعت على اعلم ان الربو قد يتغير اجراء ويقول صالح او عابد ايضا اللي جانا العكه السيده اذ يحصل هذا بعض الناس تقدر تحصل بامل كامل او مشروع مياه مياه قام الناس تاركنا فيكم قدر ما يشرب من مياه. من مياه الحكومه من وراء العباداء وانا على صلاةه بحيث انه يعد عليه العساد في الضل عميل مؤمنة وعمل شركة وغير ذلك ولابد ان المسلم عند الوضوء ان لا يتوقع دنائي وحراس لا اي وجه انه موجود حراس موسوط مسروط حقا لجيرانك. وانت تنفصلك ان يكون الحقوق العامة ليس لك ان تأخذها وان على في حال الماء المرسوب الصحيح وليل في حال الشيخ المقصدر الله تعالى عليه. والصلاة الصحيحة والموضوع الصحيح ولكنه آدم كذلك. قالوا اذا نزل ونه عصره الى الاشجار فشك ان الماء لا بقيه سرا الى alkano noo wa amaloo وعليه وان يعملها اذا لم يصل ولم تعمل فمغو بعض ما كش يظن ان الماء كالريو القوية وضعر الأحلام حبما الرنج وهذه الكبرينات التي تصبح لها الدنيا والسيارات وكذلك فعلا إلى من بدل الإذان يتحقق وكذلك الشرك قد ينرى أصول الله الوبود. لا يقول لذلك. إلا إذا شك. فلا يكون الذي نزع النحر. وحصل بدون تطريب. فهذا نقول لك اللي هنا نفسا. الناس احاق. هذا يقول لك في الصلاة اللي يحقق الحدثه دائما. ابن الوبود فيه بمن كان حدثه دائما. يعني الثلاث. المرأة المستحاضة. اي ما يحتاجون ان يتوضعوا لكل صلاة. وشابه لو انه يتوضع فاحب الثلاث او المستحاضة قبله يقول الوقت نكون جوءك لصند الصلاة اللي في ستاة دي بقى. لان عليه الصلاة الصلاة الصلاة يكون من الصحابة لكل صلاة. اه يجب عليه يترك حتى يتخل الرقم ثم يبوه الله. قالي شروط الابوه الذي ذكر عليه الشيخ رحمة الله تعالى عليه. قال على تطروب الابوهي او العجاب. جثته. غاسب يجف. ومن المضمدة والاستيشاء. غاسب يجف. يا ابناء يا ابناء الله يقول ابن الخلاطف افسروا. يواقب فضحنا النبي عليه الصلاة والسلام. وحضود الوجف منسى للذب. الى من خمم تباتي اوضن ومن شهرة الى شهرة الهدن اوضن اخبرت الحلمات في تخوض الصدق ومن محمد الشعب اوضن شهرة الى اعمل عين من الشعب هذا في خلاص من الحلمات ولكن هذه في ذي الذل يجب الا لمن كانت عيته خفيفه لا يراها المتكلم مع قائله لا يرجز بجره هذه هي تخليله ولا يجب ان الناس لا واجه هذه الناس قالوا ان ولدنا له الله ولا نذير ثلاثه على ان الرجل وكذلك الاستشهاد الشهاده الدبره الى الله وعلى النبي عليه الصلاه والسلام ايضا روايه للتابعات والتابعات كمان فالامر بن يربوه باست الرؤية هذه الشادة شد البياء ابو حاصل النبي في لب من عمر وإن الله تبقى بيه إعلى النبي عليه الصلاة والصلاة فالصحيح أن من هو تتبع من الاستحبات على الوجود يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله يجب في الى ان تكون زائده بل الشك واجب ف... يا يجب الا تتوه اي من النبوه اذ ذاك اعلان ان الشك دائما يشتي حد خلاف الجد لا لذلك لا يوجد من الحين. خلافة ابن حمار. من الربه الذي حتى من حلماء من اقطاعه. فكان يدخل النائب العينين. ويكون هما من الربح حتى عمية رضي الله عم. العينام لا يجب ذات حيناء حتى غاسل ولا يستحب. من قد يكره أنا قد أدير الضغط وغشل يزيني إلى المرشاكين وغشل يزيني إلى المرشاكين وإنه حتى شرعا منه صلى الله عليه وسلم بالعرض العدد ومن المرشاكين داخلان داخلان المراقب المرافض وكذلك الدكون حديث أميره قال رأس المبيه عليه الصلاة والسلام في السنة تهى شرعه العضو وعندما شرعه في ليعلم أن يتفكر وكانت الغاية داخلتي في الناس من الذين منا في البيت ونكره هركان وضوء من الس الآية ونسعد نميها الرأس ونميها دماغ ونسعد نميها الرأس ونسعد سبحانه وتعالى ونسعد برؤوسكم ونبعوا هنا الدرية المذيء عليه الصلاة والسلام ليس حراسة فأكبر المذيء هو أكبر وفي نواة أكبره أكبر سنحن أكبر. كلام كثير في الخلاف وكيفية النسخ الراجب هو التعميل وأن أكبر من الخلج من العمال او من الأمان بالخدس الدرجاء او المسحة من ابن واحدة او من ابعين اللي هم يتحنينه نؤمن الرأس لهم اللي كان ينصح شيئا من الله صلى الله عليه وسلم لا ينصح المعصر. وبعض الشعيرات ذهبا ما يساش والإذنان منه بحديث الإذنان من الرأس وحديث حسب المعتربة النبي صلى على مسئل إذنان والله أجل على أن الإذنان من الإذنان من الرأس بعض الناس قد ينزل تضيق دائل إذنان وانتني ان تنشح بل يجب تنشح عن الغلاب لا نشحب ما وعشي هذا اذا لم يكون على الانسان عنابه انه اذا اذا عنابه ما, ما يجينا عليها وحدها يجينا ننشح على الشعب فتشجد ويجيب أن عن الناشية وعلى كاري العمام ويجيب أن يمسح على العمام وحدها وعلى الرأس وحده وعلى العمام دينها عبر رأس كما كانت من الطب والتعال عليك ووصل بجلالهم عن كعبين الا التونيسة والبرنس يعني لا يمسح الناشية والخبار جئي خلاف وان حديث بناء بنسع على الخبار وفي ولكن انفتت في البناء اتنى رفت المسلم قال الشيخ الامطل رحمة الله من انفرنا بانفتاد الخبار والشباه الذي يسعى على وغطى الرأس فقط بدون ترم القائلون التبعيد واني الحديد ما يرون النصف عن الخلاف واني كايرا رسل دجلين مع الكعبين رسل دجلين مع الكعبين وفعنين ذلك ويدخلوا في الغارة الكعبان بحل الضرورة وانا واتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم يفرسنا بجريه حتى جرع في الشعب والآن الحديث أنا تقول الهاية منين بان كعبان قال رحمة تعالى واسم الجنوب مع الكعبين انه يدخل من كعبان منهاية منهاية يدخل منهاية الكعبين بحجة عبد المسلم صلى الله عليه وسلم تبنيه حتى الشرعة السابس النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا كما بحجة بنغير وعائشة وعاد عمر وعيدنا جميع بن عمر فهي حيث وعيد من قال والترتيب والترتيب العضاء وذاك ما يقوله ماذا يقرر بوضوح ان الجنوب وذاك الحماديه الى زواج التركيش وعلى القول ليس صحيح مخالفتين فعل من علم على الشروط السلام وكذلك ظاهر الايه مثل الذي كان له زواجيه التركيش ان الله ادخل المسح بين المنصولات. والعربون سعبه المتشابهات. فلين يكن كان ترتيبه لجعل المسح والمسح في مساكل واحد وجعل المسح متأخبا. ولكن لما اراض الترتيب ادخل المسح مسح الواس بين المنصولات ومع لدي الوجب لكذلك وترتيب الفرق بين كل حضن وعضن. أبنى أن يطيب وليم الفقين بينهم مع نيشار الصحيح ليس بفرق دي وإنما هو الله نجد بجنوية المجسران في المبي صلى الله عليه وسلم النجام على ذلك وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه شرح لمع الايه لكن هو هو واحد وكذلك ال الادله لقدري هذا الله عز وجل ان وفقنا واياكم لما يحب ويرضى ويعذر يا كلنا نحتقر في بعض الاحيان بسبب قصر الوقت والياس واساءه رب الله يؤخر الدروس التي نحتاج أن نمر عليها وإن شاء الله عز وجل نستدرك في مرة أخرى ونفعل الله عز وجل أن يتفتنا وإياكم يا حب الحمد لله رب العالمين حانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله الآن أتصغير كواته منه